مُذْ عَرَفْتُ اللَّهَ رَبِّي حُلْوَ حُلْوَ حُلْوَ حَلْوَ حَيَاتِي مُذْ عَرَفْتُ اللَّهَ رَبِّي أشرق النور بقلبي مَا لَأَلْبِشْرُ حَيَاتِي مُذْ أَضَاءَ اللَّهُ دَرْبِي يَا لَسَعَدِي وَهَنَائِي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 الله تربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء قَدْ قَضَيْتُ الْعُمْرَ خَوْضًا فِي الْخَطَايا وَالْبِعَادِ تَائِهًا عَنْ كُلِّ خَيْرٍ عَيْمًا فِي كُلِّ وَادِ فَإِذَا قَيْفٌ خَفِيٌّ فِي الْكَرَى نَجَى فُؤَادِ عُدْ يَا حَبِيبِي كف عن هذا التمادي هاي ذابي وكأني قد خلقت من جديد وانجلا عني ظلامي ذهب عن قلب الجليل مذ عرفت الله ربي حلو حلو حلو حياتي مذ عرفت الله ربي أشرق النور بقلبي انا قلب شروق حياتي قد أضاء الله دربي يا نسعدي وانا اي يا لفوزي وانا حلوة حلوة حالاتي عندما حنمت ماتا بي جمع الإيمان شملي صرت أستشعير أنسا كلما قمت أصلي وبي للنبي مصطفى طهى الأجل وبي بري والديا ثم إحساني لأهلي وبعوني لفقير وبتوقيري لكهلي هكذا أضحى زماني باسم حلو التجلي مذ عرفت الله ربي حلو حلو حلو, حلو حياتي مذ عرفت الله ربي I a